الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء أعو الله خير أم ما يشركون أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال مسوت في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إننا لن راها في ضلال مبين صدق الله العظيم سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الداعي للتأمين كبير فضيلة الشيخ أبو الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مرحبا بحضراتنا. الحمد لله. تحياتنا وصحتكم. الحمد ومستمعيكم. السلام بارك الله فيكم. ما زالت الرحلة مستمرة مع الابتلاءات والامتحانات التي حدثت ومرت بسيدنا يوسف عليه وعمر لا إله إلا الله أشدها ربما لأنه لأنها تغطي قاعدة كبيرة من المجتمع هي مسألة المروضة عن النفس، ثم سمع امرأة العزيز بما يقولنا النسوة داخل المدينة. انتشار الخرب في المدينة. نعم، اليوم في هذه الحلقة نكمل. نكمل المدينة الناعرة ماذا؟ من قبل النسوة. من كان البعضين عن تعليق الحلقة الماضية عن الرجال هي الأمهلة. الآن اشتركت الرجال مع النساء. لا، أنا لا أعرف في أحد الطرفين يعني عندما تتبرخر يعني يتبخر الحياء من عند الرجل ومن عند المرأة. يبدأ في أن يرتاب الغير وقالوا للرجل الصالح لماذا لا ترتاب أحدا لماذا لا نرك ترتاب أحدا قال والله نظرت إلى عيوبي كما وجدت وقتا أن يعيب غيري أنا عندي عيوب كثيرة شغلتي عملت أنا عايز أصلح في الأمور لن عندي شيء في عندي وقت أنا أصدر أفهمهم هو ولا يريد أن يرتاب نظرت إلى عيوبي نظرت إلى عيوبي فمكفت وأصلحها آه فما وجدت وقتاً أن أعيش على أحد؟ عندي شخص، هذا هذا هذا سينم بالعالي، وها أولئك المصطفون. صحيح. معه. صحيح. معه. تداول الخبر من قبل النسوة يعني ربما أساء جزء من الفاحشة والبغضاء داخل المجتمع ويوطس صورة سلبية عن المجتمع أنا ذاك. ولن إذا إذا لم يعني تمسك السنين السننتها عن نقل الكلام بالحق وبالباطل حتى بالحق يعني اخذ جدل أنني سمعت خبرا سيئا نعم من ذلك ماذا اصبح أكتوم أكتوم حتى اقيد أن أنا سمعت عن محمد خالد موضوع يساوي مثلا نقول 100 درجة 99 درجة من هذه المئة تثبت صدق هذا السوء يعني حشاك الله نعم وبعدين جزء واحد من 99 وتسعين يثبت أن هذا رجل صادق من الواجب أنا كمسلم اخذ هذا الجزء الله هو. وأنشره يقول هذا الذي ينشر هذا الذي ينشر أنا سالت أنا أحذر الناس منه وحذر الناس منك أنت والذي المصيبة الذي ينقذ هذه الاخبار يوم ان ينم لك ينم عليك ولكن الناس تحب النميمة ولذلك أرى يعني ماذا سوف تصنع بأيدي تكتب على الناس في المجلات والصحف كلاما؟ يعني يعني لا. ليش لا هناك علي... لا, لا حفزه لما هو عبارة عن يعني يعني, يعني وصف الناس ب... ب... ب... ب... بما ليس فيه فماذا تقول هذه الأيدي لله يا مالقيا؟ لأن ما تشهد عليهم السنوات وأيدي ماذا يقول الإنسان وماذا يقول الجد؟ ماذا يقول الجد بما, بما يكتب عن الناس؟ فإذا ظهرت براءة الرجل أو المرأة كتبت براءتها أو كتبت براءته في سطرين في صفحة رفيات لكن في الصفحة الأول وفي النشرة وفي كده وليد المأمورة فلي فليتقد الله ربه كل إعلامين أو صحفي أو صاحب مكلفون أو صاحب منبر أو صاحب مكانة أو صاحب مسؤولية في أن يمسك لسانه عن أهراض المسلمين وإلا ضاع ثوابه هباء منثورا يماركيا سلم يا رب لأن الذي وقع عليه البهتان والسرية والافتراء ففيات يوم القيامة لن يرضى إلا بأن يأخذ كل حسنات من افترى عليه ثم يلخي عليه بكل سيئات فماذا كسب المفترئ يعني فهذه وقال نسواته والآن وقال رجال أيضا وقال رجال وربما أمر رجال وربما أمر رجال مسال الله السلامه يقول عن عبد الملك على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله سلم يا رباس والكل سواء يوم وأنا أذهب مع سيدنا يوسف في دخولي السيرجنت بارك بما حدث له هنالك وهذا من المشاهد المكملة اللي قصة سيدنا يوسف سوف نقف على رأس سيدنا لنا بإذن الله دعوة لنا ندخل السيرجنت نحن في سيدنا حياة تبارك الله إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع دعاء لثمين كبير صدرت أسماء خالد الدكتور عمر عبد الكافي تسير مسيرتنا مع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وماذا قال النسبة في المدينة وماذا كان ردة فعل امرأة العزيز وماذا كان موقف سيدنا يوسف عليه السلام وفي السجن ماذا حدث له وماذا أولى من تأويل صاحبيه حينما رأي الرؤية في المنام وسيلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في صفوة الصفوة فاصلة نتابع كنوا معنا صفوة الصفوة سيدنا الكرام مستمعين للأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا مرحبوا ضيفنا الكريم من فضلت الدائل الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأسعاد الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بمصدر العامل ومخاني قال نسوة في المدينة امرأة العزيزي تراوز فتاها عن نفسه كما نقل لهم كما تفضلتم فضيلتكم من داخل القصر من ألك عيون نقلت الأخبار وتنقلتها امرأة عزيز يعني بداية قبل أن ندلت إلى فلما سمعت بمترهن أرسلت إليهن ماذا ينبغي عليها عمله كامرأة عاقلة تدير الأزمة في هذه الظروف أحمد الله رب العالمين وأصلي وأصلمه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه ورحمة لا عقل عند رجل أو امرأة إلا إذا كان تقيا نقيا لله ولي ومن الشيطان بريه مرسنين لا. لا. <تصفيق> <تصفيق> لا لا يعني لا تجد أنا لا, تجد... أنا أحفظ لا. لا. لا تجد لا لا لا تجد يعني إنسانا رجلا كذا امرأة لا. فيه من العقل إلا إذا كان بالله وديا ومن و... و... و... و... الشيطان بريء لازم يكون بعيد عن الشيطان تمام مم. والإسلام في قلبه الخوف والرجاء عندها بحبة الله سبحانه وتعالى فهي دعاق بالتوازن لك دي تصف انت واحد في عائلتك كل العائلة تصف كلان الماشاء الله عليها الكل يجبع هذا امر لماذا لان يعني تصفح او يعني نضح بل تصفح طفح نضح باطنه وعلى ظاهرة نعم نعم تطفح صعب شوي آه. لان ابن خيم ده <تصفيق> تعبير عجيب <عزيز>. يقول هناك <تصفيق> أناس قلوبهم الدنيا والا الاخيره غالبه الاخرى غالبه فيها على الاولى يعني عنده الاخيره اولى له ولا لا وهناك اناس الدنيا طافحه سيكولوجيا لا لا لا ناخذ تصريح ابن عبد الله تصريح تصريح <تصحيح. تصحيح> <تصحيح> ف... فانت تقول كيف تدير هذه المراه اذا كانت عاقله الأزمة الازمه طب من اين هي العقل يعني هو من البدايه لا عقل ده امسنتها ف... ف... لا وراودت وراودت فببتدي لا ده لسه مستم... مستمرة في ان تكيد للنشر وترد لهم ايه على كلماتهم بموقف عملي تريد ان تصر على ال... على نفس الوتر انتوا تتكلمون عليه انبوسوا فضعف في يعني المنطق ان تسرع بتبرئه نفسها مثلا ان تنكر ان تبيع الثومه في ناس في ناس لا حياء عندهم يلا طيب يعني ناس لا حياء عندهم في ناس من الأدب تتوارى نعم وده نوع من الأدب يعني, يعني أنت فلان يتهم فلانا أو فلانا نعم المتهم هذا هو بريء أو حتى غير بريء من أدبه أو حياة يتوارى خلاص قضي الأمر لكن في ناس عندها من تبخر الحياة أنه يواجه المشكلة وكأنه لا مشكلة لأن هناك البيئة بيئة المجتمع قدها يعني هي وهناك نسبة في المدينة من نفس العينة كلام ونميمه وغيبه وسبحان الله وانت ترى هذه النميمه في مجتمعات العزاء حتى عند النساء نسبه الى الفات والمراه على زوجها وعلى سبحان الله والكلام ربما بعد زواجها تتزاود ان عندها ترك لها من المال كذا وكذا ترك لها من البنايات كذا وكذا اعدا من البليارات انا اعرف وتقرر انها سمعت منه. وما سمعت والمراه مهمومه بموت زوجها وهذا موقف عزاء فبالله عليك فاا فتخيل انت في موقف الرخاء ماذا قصد؟ ما ربيت. فقال نسوتهم في المدينة امرأة عزيز زرود فتاه عن نفس. المهم ارادت ان ترد المكيدة أعادت المتكر. استقبال و هؤلاء سيفصلون. هل التعريف او التنكير في نسوة داخل؟ يعني هم مجموعة محددة مثلا ام كل لا لا لا لا على هيوة الصدر. لا لا مجموعة محددة. مجموعة. نسوة الطبقة المخملية. يعني ماذا طبقة مخبولة يعني طبقة يقول على أن الطبقة اليد طبقة الصفوة بليس الصفوة يعني, بقى يعني بقى لا <تصفيق> الصفوة <بالنسبة>. السالب يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني يعني ال الذين يناظر إليهم في المجتمع مم. هو النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> على ما بالكم في هذا رجل تفوح منه رائحة الغنى ومعطر وماشي كده سبحان الله في المدينة قال رسول الله هذا لو لو قال سمع الناس أول ما سمع الناس ولو ذهب ليخطب خط خطب له على الرزق ان يروح يزوجوه جميل مش ولا يا واحد تاني يعني تفوف منه رائحه الفقر وللفقر الفقر رائحه و سيدنا علي يقول لو كان الفقر رجل لقتل صحيح اللهم اني اعوذ بك من الفقر ان كان الرسول يستعيد من الفقر نعم. يستعيد من الانسان عن الفقر مع لكم فما لو تكلم ما سمعه ولو ذهب إلى إلى يتزوج ما زوجه أحد قال رب واحد من هذا خير من كذا من أمثال هذا ولما لمح الرسول بعينه لما رمى بعينه رجلا غنيا يجلس في مجلس رأتك فقير يجلس بجوار فجمع يلملم اه عباءته وثيابه وكذا فالرسول لمح قال له أخسته أنا يعديك فقره أم خفت أن يعديه غنات؟ يعني ماذا؟ الفقد شو شو شو؟ عدوى. منطقة. يعني أنت شيء فا يعني أنت خ من مسألة يعني عدوى فيروس الفقر يبتليك، أما الغنى الغنا أيضا سماها عدوى. فالغنى يبدو تراجع. طبعا في مجلس رسول الله نزل كروه عن نصف مالي يا رسول الله. ما شاء الله. كفار المحد. قال رسول الله صل الله عليه وسلم للفقير أتقبل؟ قال لا يا رسول الله لا نقشى؟ قال لي ما؟ قال أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله يا الله هذا مربى الله وليس معنى هذا أن الفقير أفضل من الغني الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر صحيح هؤلاء الحديث القدسي وهذا مع. ثلاثة معنى بالضبط إبراهيم مع. فولا فلا قال نسواتهم نسوى خاصه بالضبط كيف خصوصيه هؤلاء النسوى وقال نسواتهم في المدينه ودائما المدينه يعني تعرف لو في القريه قال ناس عندها حياء شوي في الباديه في البدء الناس عندهم مسجد وقيم شوي المدينة اخلاط دا مهاجر ودا جينا من هنا ودا جينا من هنا فدايما المدينه سبحان الله هي المدينه حتى القران الكريم تحتاج لدراء الا المدينه المنوره <تصفيق> <تصفيق> بارك الله فيك على كل بقاء الأرض. فاا <تصفيق> قال نسواتهم في الإمارات والعزيز ترى المهم عادة لهم من فلما سمعت ما كهينا صرمت عليهم إنك إذا هنا هرب لأنك فعلت الحلقة النضد أي ما كن فينهم ينقلون هذا هذا يعني اعتبرت هذا مقل اعتبرت نشر الخبر نفسه هذا مقل كونهن يتناقلن الخبر وها الإمارات والعزيز هذا <مم> كيف أن تجر آ الله هو أكبر, أكبر طبعا بسنع الرزيله ولا وك... بخشى من امراض العفس اه فسبحان الله خارج التصنيف <تصنيح> يعني اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتخطئونا فنأتيكم لنفسنا نعتذر <تصنيح> يعني يعني ضربني وبكى وصار مستك المهم هم لهم متفكر هذا له صوره في الواقع طبت الله أكبر, أكبر, اكبر يعني يعني سبحان الله العظيم ال يعني نقول عدة قضا نعم ووتقوا الله لا تحيط بالقلوبهم ولا بأعمالهم ولا يعيشون في أثر التقوى تهز كلمة تجرح كبرياء آه يعني لا يقال لواحد منهم لا ولا ليس معناه أبدا كلمة لا هي غير واردة الله طيب هذا هذا هذا هذا غير واردة أليس ببشر لا هو بشر يعني إذا شوف بيصفوا أن أن أن على الحديث إذا لم تقل أمتي يا ظالم فقد تودع منها فقضية أن يودع عمر بن عبد العزيز دخل العرش أو جلس على العرش من فوق الحصير ده على عرش الحصير نعم وكانت جرة عمر هي من سيف الحجاج صحيح هي القضية كانت أسماله فيها سبعة عشر رخ. يقول سال إنه الله وركب معاه فلما ركب ركب رأيته في ظهره هي أربع أربعة أربعة رقعة. الظهر فقط. في الثوب. في الثوب. وسعد مش م مش عجبه. وروكيس يجيب الثوب ده. أنت رجل طويل من أي ناحية؟ ولما عرف الإجابة من عبد الله ابنه ابن عمر. أفضل أفضل أنا قبيصة. أنا عفضل. أنا أنا عطيت قميص أبوية عشان يكمل به ثوب رجل طويل. هذا الآن نجد سنا سما. راح نريد هذا يقص يعني لما أيها الناس يبشوا ويستمعوا. قائد عمر يخطون على المنبر. نعم. وأو يعني أي أمير كان يخطو ليص يصعد المنبر. لا إحنا نطلع على الملصق. نعم. نعم صحيح. يعني مش لابد يخوض الجمعة واحد ولا انت نجلس جلوس ويخوض الجمعة ما فيها كلام. لا لأي خوض أو كلام وجهه الحاكم أو أمير كلام صار المنبر حتى تحت البرق. نعم. أيها الناس يبشوا واستمعوا قال سعد لا جلوس ولا استمع. سعد من الملاقات. هو صديق عمر وحبيب هو هو عن أنه خليفة على, على صديق عمر وحبيبه بس كان ابن القايم ابن تيمية شيخ استاهم حبيب الى قلوبنا ولكن الحق ولكن الحق إلى قلوبنا منها <تصفيق> في موزين كده صحيح. النجان يبدى لما يختلف أنظر للناس على قدرهم على مستوى مقرأة أنظر للناس ليس لا. لا. معنى هذا أن لا ننزل الناس منازلهم خياركم في الجهرية خياركم في الاستيام ليس منا من لا نقفل كبيرا نحترم الكبير ونحترم صحر المسؤوليه وندعو له ومن ضمن احترامنا له نصيفات لكن الحق حق يتبع لا جلوس ولا استماع. قال لما سعد قال لقد وزعت على كل واحد منا ثوبا وأنت رجل طويل فمن أين سأ... أتيت بهذا الثوب السابق في البلاد تحت؟ <تصفيق> طويل طويل في أنت رجل طويل كي ما شاء الله عليك نصيب ابن عمر لا يكفي له إسا... ولا ربط رف... ولا ربط خلاص يع... أين عبد الله ابن عمر؟ ابن <تصفيق> عمر يقول آه. آه أين عبد الله ابن عمر الكل يعرف ماذا يعني تعبد عبد الله ابن عمر لله هذا كان أواب لا آه. قال نعم يا ابي قال اجب عنك شبهدت. رد على ابن الذين ما امنه ده لا لا <تصفيق> <سكيته>. اخرسه <تصفيق> ده لو اتكلم ده لو لو لا لو <تصفيق> اين صديقك حسن لا ف... <تصفيق> ف... قال ان انني اعطيت ابي خمس ثوب ده انا اخدته من بيت الناس من دمين الدجان اعطيت ابو فاكمنك منين فقال سعد الآن نجلس ونستمع اصلا وهو صاحبك يحب ولا شيء في قلبي ولا شيء في ابدا قبل سبحان الله على هذه اول كان قائد المسلمين في في في سبحان <تصفيق> الله هذا <هي> <تصفيق> اليوم ارسلت الى جنن واعتقد انهم متكوا كل واحدة منهن يقال تسعة وسكيه ولا هذا مخليه ممكن ممكن ممكن أكيد يعني من ف ف ف ت ت تعرف إن هذه البيوت يخدمون والزعماء يعني وي ويوشوف أخرج عليهم وخاره يخرج عليهم فلما رأينه أكبره يقال أن أكبرنه أي ما به ماهي أن هذا وجهه تخطر بباله الفاحشة أول ما شافوه رأوا مخايل النور على وجه وهن نساء فاحصات إستطيعنا تقييم الرجل نعم حاشة لله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك من كريم من شكله من النور الذي عليه من حيائه من أدبه لأن المرأة تقدر رجل الحياة ولا من الرجل زائر العيني ربما يكون قديما لا ان شاء الله نود انا يعني احنا نتكلم عن عن المسلمات الواضحه وكل الناس في بيوتهم صارحه نعم ان شاء الله باذن الله تعالى التقوى والخوف من الله ومحبه الله وان كان يعني هناك فقلنا هناك آه. وان كان ل... من نرى عيب نحن عيوب. لنا نحن عيوب محمد بن. نحن كما أؤكد دائما نحن نحترم غيرنا وغيرنا يحترمنا ليس بحسنات عندنا لأن الله ستر عيوبنا عنه وستر عيوبه عنا، ولو علم كل واحد منا ما يعلمه ملك السيئات ما احترم واحد منا الآخر لكن الله هو السطار يستر عن الناس العيوب نتطبق الناس تحترمنا عشان لا تعرف عيوبه الحمد لله الحمد لله ف... الله ف... ربنا يعني <تصفيق> اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضحن على رؤوس الأشهد يوم القيامة يا رب وإن الله إذا هتك ستر عبد في الدنيا فلن يفضحه مرة أخرى يوم القيامة فليجمع عليه فضيحتين وإن ستره فإن من ستر في الدنيا أكثر من أن يفضحه على رؤوس الأشهد طالما تهد. سبحان الله, الله ونعم بالله وعرفت كل واحد منهم سارق أخرج عليهم فلما رأيناه أكبرنا يبقى إكبر من أن هذا إنسان لا لا لا هذا تخرج منه الفعل. لا لا لا تخرج منه ال هذا ما هذا بشرة هذا هذا ملك كريم سبحان الله الملائكي تظهر في وجوه الصالحين بقية من بقرات القرآن بقوة الله أن الملح لاس أما يخاف الله أن إذا خلى في غرفة مغلقة يستحي من الله سبحانه وتعالى ها تظهر على على على وجهه مخير النور سبحانه فمن بلغ بالك بالكريم بالكريم هذا ها؟ ما هذا بس إن هذا إلا ما كريم ففجأة هي ترد يعني كأن إيه بحمية ترد له ترد أنت ترد لهم الإيه الصاع صاعين فذالكنا الذي لم تمنع فيه أصلا ما فيش ما فيش يعني كلت حياة أكثر من هذا، صحيح. صحيح؟ ها راعي جيب، ها جيب، في حرارة، حلو؟ الإنسان أحياناً لما لما حكاية حكاية عجيبة، نعم. فو أيضاً من صفوة الصف، طيب على ضرطة اللي نستفيد. عشان بس الناس في رمضان وفي العشر أواخر يعني يشعر أن الدنيا لا تساوي شيء. سيدنا عيسى ماشي مع حوار من الحواديين، وبعدين. فجاعة، قالوا سيدنا عيسو خذ دخمي، وقت أنا بخبز ما راح الحواري ورجع، معه ثلاثة ألغصه، جرى سيدنا عيسو من بعيد، طعم، سيدنا عيسو الحواري أو واحد يعني هذا الصديق يعني، أطالت سيدنا فأكل لحمه، بقى رغيفه، بقى رغيفه. قال سيدنا نعيس هذا الطعام، خلص صلاة عن طاعة الصلاة هذا الطعام. فجاء الرغيفين أما كان ثلاثة أو قال لا والله يروح الله ما كان أجلس ناي. في ناس بطبيعتها الكذب لا حاول ولا, ولا. تكذب حتى في أمر لا يحتاج إلى كذب تلقائية. ما في وما يزال الرجل يكذب ويرد حتى يكتب عند الله كذاب. حديث. ها؟ سبحان آه. سبحان الله كذب. آه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ورئيثر يقول لا الطبيعة هكذا هو طبيعته كذا لا يعرف إلا الكذب طول ما مثلا. مثل هو جاب المنبابة هذه بمئة بمئة بس أنا خلاه ميتين وبعدين واحد تاني يسأل طول وخمسين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 بعد ما زبحه فرط، طلع قوم بإذن الله وقف المضاد على أربعة، حيا مره اخرى وما كان يعرف أنه نبي، لا عرف، مسلا عرف سعيص، هذا يا عشفا، رأيت، من أكله ضعيف، ما كان يبرر فين أيضا. تعال نعبر النهر قالوا كيف من غير مركب ولا سفينه ولا قارب تعال بسم الله سار وما ابتلت اقدامهما حتى اقدامهما حتى عبروا الشط على الشط الثاني قال له سبحان الله قال بحق الايه التي من أكل الرغيف والله ما كان اذا رغفه هي تمسك قضيه سيدنا عيسى الكذب في حد ذاته وسيدنا عيسى لسد من العواريين ولاتباعه قضيه في القضيه لا أنت قضية الرهيل لا لا لا خلنا نقرر مو عزيز المهم سار خطوات وجد ثلاث قطعة من ذهب سيد معيشة الواحدة لي الواحدة لك الواحدة لمن أكل الرهيل قالوا أنا ما <تصفيق> عند الدنيا أنا طفل عايل وفذاب و الله سبحانه وتعالى قالوا هي لك كلها ترك ومشي خرج عليه ثلاث من النصوص قتلوه واخذ السباك الثلاثه وقال اثنان منهما للثالث اذهب ساتينا بالطعام واحد اللص الثالث راح يليه بالطعام قال في نفسه ايه هو شر كله قال الله نقسم لي على ثلاثه انا لهم سم في الطعام هم يموتوا وناخذ الكنز لوحدي وهم الاثنين قالوا هو لما يجي بدل ما نقسم على ثلاثه نقتله وناخذ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكنز نقسمه على اثنين هاخذ الدنيا وانه نيجد دنيا كيف؟ لا لا لا لا هتجد الراجل جاعد كده قدام البورسة قدام الشاشة عن كده انا عايز الطبيب بساعدها يقصت وضغط الدنيا مرتفع ضربات القلب الى المائتين وسبعين حط الصف جنبها وبعدين احتمالي طب لو ماذ بدها عليك؟ دي يسمى شهيدة ايه؟ العمل مات اثناء عملي يقال يراعي ثروته هو يراي فرواته. يراي يراي بس بها هذا امامي عم فهو انا شابت الم واضح سمه في الأكل ورجع للاثنين للاثنين الاثنين. الاثنين أول ما جوه المشكو قتلوه واكلوا الطعام وهو مشبو فبدا هيك في بعد اثنان اليوم الثاني أربع جوتاس جوتة الصحابه وجوتة الثلاث 3 فيقول وكذا هكذا الدنيا تصنع باهلها اعبروها ولا تعملوها ولا تعمروها ولا تعمروها لا تعمرها لأن الجسر ها. أنت بتيجي على الجسر وتبني بيت دور جامعينه صح, صح. هاد الدنيا جسر أنت أبني ولكن ضع في ذهنك أن خلاص خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحب ولو بعد حين فلكلون الذي دمتوا مني فيه في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, سبيل. هي. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلق تحت شجرة ثم راح وترتاح ما هم من ايات الرسول كما قال في الحديث يصيب قلوبنا الوهم؟ الوهن حب الدنيا اذا واخره يا تبا انا اقول لما انت وكنا في الدنيا هتبت ايه هتبت اقول له هتوك الكرسي ده بيتقاطع في سبيل الكرسي بسبيل انه انا لا انا في مدير غيري انا المدير الوحيد انا ببعوث العناد الى هي في هذا الكرسي وقال الغاية تبرر الوسيلة ده ميكافيرلي ده كان الاسلام وانا الى ربك المصار عليك ال ال ال ال الميكافيرلية على ربي استدوس هذا الاسلاميه وان الى ربك المنتهى فيوما نختار وانا الى ربك المرجع قالت <تصفيق> فذلك قلنا الذي لم تننني فيه ما ولقد انا عن نفسه وتصريحها هذه مرأة حديديه خلاص, خلاص خلاص لا مش هذي. هذي. هذي. سبحان الله تعترف سبحان الله هذه مرأة صريحة والتي تظهر عارية عاريه او كممثلة في مسلسل او في فيلم وهي عارية بهذا المنطق منطق المرأة العازز ولكن المرأة العازز افضل ان المرأة صريحة تقول هذا هذا خطا هذا حرام وكانت تقول هذا ليس حرام هذا فن ها. تقول الحمد الله ربنا وفقنا لتفسيرك واحد والله لقد جاءت جاءتني فكرة الفيلم هذا وانا في طواف في الكبره تمام ايوه من هذه نحن في رمضان نقول ما خفنا هنا طيب ف... والله احنا مع حتى نعرف الافات ونقاومها يعني حتى نقاوم افات المجتمع نعم. يعني كم كم من امراه العزيز بيننا الاخ وكم من رجل كمراه العزيز أيضا. صحيح نفس قضية. نفس ال... وكم صحيح. من رجل كالعزيز العزيده سبحان من رجل غير صحيح, صحيح. صحيح. عادي عاد ما هو ملك. طب هو هو الزوج عريان زوج. والبنت, العريان زوج والبنت العاريه مش ليها اب صحيح لها وخلوا عم لها ولا ماتوا موجوده ده ده مبسوط ده فرحة ده, ده وكم مثل يوسف عندنا نحن. إن شاء الله فيه شبابنا الصالح, شبابنا الصالح. كثر بفضل الله رواد المساجد والأياد المتوضيئة الطاهرة ال الشباب الصائم القائم القاند محب العماء ومحب الدعم محب وهم بفضل الله كثر ولهذا يهجم الغرب علينا لأن شبابنا صالح اللهم هذا غالي في مراد العالمين. ما، قالك فذلك كل الذي فيه. والقدرة وطوعه. واضح, واضح واضح هذا، طيب. أنا أتي إلى إثبات شهود براءة يوسف. أول واحدة مراد العزيز. صحنة فعل نفس. صح. خلاص خلاص شاهد يوسف الفضل الذي قال. إن كان قام الشاهد الثاني. الشيطان. شاهد. ها أي صح. أي صح. قال ربنا عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين وقال الشيطان إلا عبادة منهم من المخلصين فش واتحق مع شهد ذي الأعداء فالشيطان يشهد ببراءة يوسف لما يشهد لك عدوك وأعد الأعداء أظن يعني مها. صح صحة صح. صح. صح. تمن أهلا بها من شهادة والله خير الشهدين ونعم بالله وكذلك لنصف عنه السوء والتحشيد صرف عنه مش مش فكر فيها لا قبل أن تأتي إليه إذا كل الشهود ببراءة ليس موجودة تتم تترجمها الفعل نفسه نعم تنظر الى إذا إذا رحمة الله أربعة شهود أرى فبرس هادني وصل بعشر ولا إن لم يفعل ما أمره به فلا فلا في لسة م... م... إصرار على إيه على, على, على معادلة ولا في... أما تستحي هذه المرة الحق لما يولي خلاص فرقه فرقه امان خلاص لا <سرحة> ما ولا نسيت ولا دنيا لمن لم يؤحدين هو هو الانسان هو لما, لما الرجل ماشي جنب زوجته كده وهي عارفه بس تنظر ايديها وهي عارفه فخور فخور فخور بماذا بخيبيتي بمرأة بخيبيتي هذا الفخر يعني هذا يقول يعني بالله عليكم هو مسؤول عن هذا المقام قلنا انه مسؤول لأنه ولي هو رئي وهو قيم <تصفيق> هو قيم وهو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعيد عن الدين القيم ف... فإذا لم تخش عقبة اللافتة لم تستحي فطبعا خلا خلا أن تايز ولا لم يفعل ما امره به لا يسجننا ولا يكون من الصغار من الادله الذين يرضخون لاوامر الاسياد سقمان سجن والصغار اللي هو الايه الشأن وزق الهذال سوف نهينه. أخذ نصوة وأخذ أجزاء شقة. لماذا؟ وكلمة نصوة المدينة إن هذا إلا ملك كريم. ما ذاتها ما جعلت تفكر في الموضوع. ما جعلت وعيك تزيد من من الداخل لا لا هذه أثارت غا غايراتها أكثر. بس على على هذا الشاب. كان فاتنًا. ما هذا؟ قال رب المدناء. هذا منطق إيمان. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. بس نأخذ هي امرأة واحدة. لا ما هو. بقى. صار ما صار الكل يتنصيبها خ خرزة معنا على البحر بقى مع... مع... يعني يلا البيع بالجمل البيع بالجمل خلاص إحنا ما فيش مادي مادي بالاجل لا كله ببنفيش بنا كلنا جرفنا أيضا مع مع فوضى فوضى أصبحت تتكلم بصفة الجم. لا أصبحت عاداً انت انتشرت القضية. يعني في في بداية القصة سيد نصر قال هي راوذة. قال لا الوقت وهنا إن. وهنا أحب مما لا. يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن مش مما, مما تدعونني إليه. ما يدعونني. جمع ليه؟ حتى حتى يصرف المذكر أيضاً لماذا؟ لأن الرجال ليس هناك رجال. فين الرجال بطن المجتمع؟ يا لطيف. فكله يدعون المعصي. كله بدعوا لفحش، ها؟ هنالك ف أماكن تساعد على هذه الفحشة. عليك. سبحان الله. ما هو؟ لما في في المجلة كذا، واحدة تقريباً بيسو الجسدها بطلت بطلت الخدمات. بطلت بطلت ذهبت العارضه في الأزياء الفلامية واستقبلت في المطار وفتح ذهبت طاعت كبار الزوار يحدث لما نشوف المخمرة والمنقبة والمحجبة ها هذه هاد عادات قديمة لا في بعض المجتمعات في بعض المجتمعات يرفض أن تعين محجبة يرفض في في جهات معينه ترفض ان تعين محجبه ما ينفعش لا لا لا تصيب الناس بالاكتئاب احنا عايزين نبدا بصير معنوي فا فا فا فا ف... ف... زي ما ايه يعني اذا صار الحق باطنا والباطل حقا فماذا تنتظر كما تقول فضلاتكم فظن شرا ولا تدفع عن الخبر النساء تصنع والرجال ساكته خلاص يبقى ايه, ايه يعني ربي سجنوا احبوا اليك ربي ربي مش ربنا <تصفيق> <تصفيق> لا لا يعني آه آه. <تصفيق> ربي السجن احبوا الي مما يدعونني اليه وان تصرف عني كيدهن اصبر اليك نوعا من الجهد انا بشر والضغوط ولد يعني ف, ف يعني كان كان ما ممكن ان تؤتي المراوذه ثم <تصفيق> هو لا يريد هذه البيئه خلاص بالله يعني ب يعني ب من الله عليه بيصلّط الرحمات الله عليه الإنسان من تلقي نفسه لا يستطيع رد كيد امراه آه. هو كيدهن عظيم فلا داعي للدخول في هذه المعمعة الابتعاد أفضل ثالث وذاك إيه ما هو شوق عم يطلع عليه ماذا ايه نظرته فابتسامته فسلام <تصفيق> فكلام <تصفيق> فموعد فلقاء. فلقاء ففراق فلقاء يكون منه ذواء ولقاء يكون منه داء بسيط، خطوه خطوة خطوة خطوة، خلاص هيك. لكن الصحاب الجديد ماش في الطريق فرأى امرأة عجبت، فتوق فتطلع سيوفها. فالمرأة ماشيه في نفس الطريق العكسي وهو مش وهو مشكل، فالتفت إليها. فضن ملتفت ملتفت ويسير إلى أن داخل في جدار. <تصفيق> شد جتره. شد جتره. والله لن أمسح الدم حتى اتي رسول الله. آه. إلا آه. إلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا آه. فإذا هم يوصروا تذكر الله فاول ما شفت راسه قالوا أي بس تنزل آياتك قل إن غضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكارهم لهم نقول من أبو تنزل آيات سورة النور سورة النور تنزل آيات عشان المجتمع يصير مجتمع نظيف تمانو من نظرة من نظرة. سبحان الله شجت رأسه من نظرة لا لا شجت رأسه ومن كرم الله على العبد أن يعاقبه سريعا حتى يفيق لما يكفيه ربنا لكن الثاني لما يسيبه يستمر آه تنستدرجهم الله يرضى يستدرج ورعزه بالله هذا شيء مخيف مخيف ولذلك فليستقل لا تستقل وسأعلمنا ما تعرض على أولادنا هذا الفجور وهذا الفوضى تحت أي عنوين أنا لا أدري ماذا يقولون لله يوم مغيب والله ان شاء الله من أهل... يعني سوف نكون من امسفنا في نتعلق في رقابي بمنطقه يهدمون ما نبنيه هم يهدمون ما نبنيه والنفس تواقه الى الشر فالشاب يوالي يتكلم يسمع الشيخ عمره والحلال حرام حرام حرام جنة نار ولا يسمع الولد اللطيف اللي يوجده والبنت اللذة لا لا, لا مش عارف ليه فتنهيل يوملا ويصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا دخلنا شعورهن البخت لا يدخلنا الجنة ولا من ريحها وإن ريحها شم المشيكة كذا وكذا. مائلات مميلات مائلات مم مم يعني مشين ما ما مش مشين بسبب يعني سبحان الله ولا ضيرنا بأرضه هنا اليوم لما المشي تتراقص يعني في الطريق مائلة مميلات مميلات تميلوا غيرهم. تعمد عم دمنا صار سبحان الله, سبحان الله. إن ما كانش باللون بال بال بالثوب الملتقط ما كانش بالرائحة الذكية إن في أي معي أي وسيلة بطلية الثلول الخبيحة أو الجميلة اللي فوتها أي شيء سبحان الله ما إله ها وبعدين ش شعورهن كأسمة الب... السلام الجمال ده لا لا فاضل هي عملا فعمل فرمة وعمل كنيش وكلب وديل وذيل ثمار وديل بغل وكله سبحان الله ب سبحان الله شعورهن كأسمة البخ لا خلنا الجنة هذا ده الفطران وده الكلب مش مش كل حيواناتي وده شعراتي يعني لا فضلتك ضد زينة المرأة في بيتها في بيتها حصلت <تصفيق> واو لا, لا لا ما نسمع ما تكون البيت ما البيت أصلاً هو مكان المرأة شبابي الشارع ما خرجنا من منطقة خاصة آه أخرجناها من ملقتها الخاصة. آه. آه. آه. وبعد آه. للأسف في هويات في بعض الدول العربية المرأة رب البيت وأسرة وتربى أولادها يقول لك في هويتها لا تعمل لا تعمل مال هذه بتعمل ده ده أكبر عمل أن تنشئ لنا أبناء وبنات صادحين. في هذا أكبر عمل. صحيح آه. صار تفصيل الناطق. كنوا شهيدنا الكلام وتمان الأعزاء تفصيل الناطق كنوا معنا. سقط وسقطوا سيدنا الكرام المستمعين الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره ثانيه ومع النوره الثانيه الكريمه قدها يستمع الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا مستر عبد الله فيكم أه. يا اقاله امراه العزيز ولا قدر عن نفسه هذا التصريح باللسان هذا التصريح أمام نسوة من المدينة له صلب في الواقع الذي نعيه الآن القرآن يأمر النساء ألا تضرب بيجدها بيعدم ما, ما يخفى من زينتها صحيح ولا تضرب بيعدم ما يخف من زينتها نعم فاد عرض الأزياء اللي هو مخلص اللي فعل دواء أو خلف الطابور القطيع اللي بيعمله ذا سبحان الله م. بيقول البنت العرضه ايه وانت ماشيه ما تضربني فاص هو, هو لا يضرب لا يضرب عاجي ما امر بها بادناء على الصدور وليضربنا بخمرهنا على جيوبهن ف هو يعمل ايه اه هات هذا فاجنبك وفيه تفسيرات هذه فتنوب أفعال القطيع القطعان السوائم التي نراها الآن على الشفاف بدلا من بسان الامارات العزيز كان مجرد لساعين فقط، لكن العمل فعل، لا مطين. هم يصنعون ضد مبادئ الشرعة. كلام. وكانوا يترسخون. صنعة يهودية أصلاً، العارضات الأزياء وكذا، لأنه ما قالوا سوف ننشر الرذيلة في العالم، ونحطم من فلا يظل المسلمين قدوة. يا لطيف طيف. هذه بورصة كرات في مكان صاريونه. ذهب الناس. آه، منين قدوة؟ تقول أنت. بدأت نصل إلى إلى أعلى المراقيس الحدوات. وان ذكر شخص حجمه شخصا اذا رجع يصل شخص الرسول دفع عنه فشان رسول الله ان ينال منه شيء يعني هذا هذا زيدانهم يعني في نفس القضيه انت ترى صور من مرافق العزيز في هذه القطعان الثين لكن بصوره افعال بصوره افعال بصوره فعل فاضح وهذا ثالث صادق في الطريق العام صحيح. بعدم الطريق العام الطريق والطريق الخاص وعلى وفي المجال وفي في مش يعني الكلمة الداعرة والصورة الفاجرة وال وديه ده ده ده ده ده ده والله المفروض أن يحاكموا. لا لا يعني ان هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشه في الجزيرة. وقد راوته عن نفس قال آه آه آه هو قال سيدنا يوسف رب السجن استجنوا أحب مما يدعونني ألف حش وطلب من الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنه كيدهن والا يصبو يصب عليهم لكي لا يكون من الجاهلين الجاهلين بماذا الجاهلين بماذا الإنسان العاضي جاهد, جاهد بمقام الله ولمن خاف مقام ربه جنتان فهذا لا يخاف الفطار جاهلا لأنه لو ذاقه علما لو خشيه فالعلم الخشية ليس العلم عن كثرة الرواية ليس العلم أن أقول معلومات وأعيات وأشعار و... و... و... لا لا لا العلم الخشية طب هنا درس لنا معاشر الشابان وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن إذا صرف كيد المرأة عن الرجل من قبل الله سبحانه وتعالى ليس من قبل العبد من تلقاء نفسك لما يقوم الشاب الصالح بأعمال صالحة بصلاة وطقة وعبادة وقراءة قرآن وقدوة صالحة ورفقة صالحة آه. الله عز وجل سوف يصرف الكيد بإيمانه بإيمانه هذ... كيد النساء أو ك... أي كيد كايد... ك... الكيد الشيطان عن المؤمنين بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى قال أسر الله أدعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة قال أعني على نفسك بكثره السجود يعني اعمل وأنا أشهر لا لا لا لا اعملوا انا عشان يبقى انا اعرصى في الضغط سيكون ايه الولد اخطأ في المدرسة يكون ولد صالح ابوه بروه لا ولدي اول مرة يخطر ده ما اخدش ناقل أخد بلده ده كان مش قاسدة لكن اولاد الاصطن والعادة بالله هو اصطن شرس الابن مش شرس في المدرسة ولله ما فعلوا اعلى والعادة بالله آه. ان اذا دقناتهم عن الحوض من امتي يوم القيامة فامهض الاشفى عليهم عند ربي فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل انك لا تدري ماذا صنعوا من بعدك او ماذا احدثوا من بعدك انهم رجعوا على ادبارهم القهكرة فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير يا الله السجن احبوا الي مما يدعون الي واذا تصرف عني كاذهن اصبق اليهم واكن من الجاهلين اجي سمع العزيز تشاور مع الاصحاب الحل والعقل قبل هذا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن تمام صرف عنه كيدهن بناء على دعوة سيدنا يوسف وكان الله خلى بينه وبين نفسه فعلا. لكي ينظر ماذا يتصرف ماذا يفعل لا مثلا لا لا لا هو هذا الفاصل يريد أن الله أقرب إلى العبد من حبل الوليان طالب ان تخطع طمق بالله رب ينمغلوب فانتصرف ففتحنا هنا رب سيدنا تصرف فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن. سبحانه وتعالى ولا تصرف فاستجابت فاستجابت خلاص لأنه حني مغلوب فاستجابت فاستجابت هي كده هي كده سبحان الله فعايز رسينا يدعو عايز اطرق الباب والباب ليس عليه باب ولا بواب مسافة من السماء والأرض دعوه مستجابة وبالذات في هذه الأيام فاجتماع طيب أجف. أنا أريد أن أستمتع مع استمتع سبحانه وتعالى عزيرة ثانية طب. إنه من عبادنا المخلصين الله أكبر صرف الله سبحانه وتعالى البلوى عن سيدنا يوسف والفحشة عنه لكونه مخلصا أم مخلصا والمخلص من قبل الله لا لا لا لا هو اسم مفعول هو كان مخلصا في أعماله لله منذ نشأته تمام نعم فلما أصبح مخلصا صادقا صيّره الله مخلصا نود من قبل فضلكم أن نوضح حس... ال المفهوم هذا المخلص ما هو المخلص حتى توضح الصورة الإخلاص أساسا وسيط من أسرار الله. سبحان الله. مزي أي مقام قلبي. ال القلب له مقامات. للقلب مقامات. طبعًا. منها الإخلاص. منها الإخلاص. سبحان الله. يعني هي سماها بالق في في شرح الإمام المهروي مدارج السالكين مم. بين بين نعبد كان نستعين. نستعين هذا كتاب العظيم. هو تكلم عن الإخلاص. فهذا يعني بدأت ندي دقات لأن أنا أعرف أن ب يعني ملغمة بالإعلانات وبالتطبيع الوقت فالإخلاص ف... ف... ال... ال... ال... فيه سر في ثلاثة أمور أمور لا. من ثلاثة الإخلاص بالذات. طيب أول شيء العبد نفسه لا يطلع على إخلاصه فيغتر به فمش أحد يقول لك أنا مخلص إذا نحن نقول أنا مخلص، لا لا. حتى الرجل يقول لزوجي أنا مخلص لي ما هذا هذا خوف؟ فالمخلص لا يعرف درجة إخلاصه فيعترف. الله أكبر، تمام؟ طيب واحدة، <تصفيق> ولا الشيطان يصي أن يطلع على الإخلاص فيفسده، أبداً مش ممكن. خلاص طيب الثالثة، ولا الملك. يطلع على الإخلاص فيكتبه بأن الذي يكتب الإخلاص إنما هو خالق الإنسان. الله أكبر الله, أكبر. الله سبحانه وتعالى يكتب الإخلاص الله. تصف تصف الإخلاص. عليم. فلما العبد يتصف بالصفة بالإخلاص يعني صفة الإخلاص يعني من إيه من إزاي يعني, يعني. إزاي, يعني يعني. يعني, إزاي يعني, يعني يعني أنا هقول إيه أنا عمي فلان ودود معي. لكن عم فلان بذيء نسأله معي. أروح في رمضان افطر عند من أو, أو أجيبه دعوة من لو مخلص أو لا أروح عند الرحم الكاشح اللي هو الرحم المقاطع سبحان الله لأن دي ليس للنفس فيها هوا أروح عند عم الودود دي فيها هواء وما كان في هواك فافعل عكسه تربح في الاخره يعني الليل إيه؟ عايز أنا هواه بالليل عايزناه لكن لو عملت ضدها إيه؟ أقوم لأصال دي أكثر. هوايا أنا أحتفظ بالمال في جيبي لكن لما أعطيه لأخويا أفك كربه يبقى هذا ضد هواي يبقى أنا مخلص فإذا صرت بهذه الدرجة خلصني رب العباد كما قلنا يا نفس أخلصي تتخلصي فإذا تخلصت النفس من أدرانها وأوطارها تلك عندئذ تجد أن النفس تحولت بالنفس مخلصة إلى نفس مخلصة استخلصها رب العباد واصطفاها واجتباها فلما يصطفيها واجتباها زي سيدنا يوسف انه من عبادنا المخلصين الذين خلصهم الله من ادران الدنيا وانهى عندهم الايهاب الترابي فصار الايهاب النوراني اللي قبض من روح الله سبحانه وتعالى التي سعلت فعلها في القلب فصار عبدا مخلصا لا يستطيع الشيطان يقترب منه حتى ان الله عليه إن وسلم يقول يا عمر عجب لك يا ابن الخطاب ما رأك الشيطان يسير في طريق إلا وسارك طريقا آخر لإخلاصه الشيطان يا عمر ما في الطريق ودي عم هذا خلينا خلينا خلينا بعد هذا بعد هذا الشخص هذه ذرة تدخله مخلص كفارا مخلصة إنه من عبادنا المخلصين لأن هو سيدنا يوسف ابتدع الطريق لابد لا بده قبل اخلص من قبر اللي هي تبرك إن اخلصت انت خلصت فصلت اخلصت مم. بس حضرتك قلت يا نفس اخلصي تتخلصي تمام كده تمام بقى ماذا صنع الملا, الملأ الحاكم العزيز العزيز زمان ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ناس جننوا حتى حي شوف تركت المصيبه والفوضى والفاحشه والاتهام وتلون نوب سمعه الناس الحل سجن، دعوة في السجن ليه؟ لتنصر قضية عند الشعب، عند الناس. كما قلت، في فضيلة الحق على باب السجن. ننظر فيه في الحلقة القديمة. إذا كنا نقول ما كنا في الطريق طيب الحمد لله على ندخل السجن. بارك الله فيك. يعني أفضل ما أصوي إن شاء الله. يا رب. وبارك الله. ويخرجنا من سجن المعصية إلى ساحة الطاعة. لأن لأن المعصية تسيط، والطاعة نتلاقى. فنحضر في طاعة الله في هذه الأيام يا رب بارك, يا رب. بارك, شكرا بارك, شكرا بارك, بارك الله شكرا لحضرتكم على هذا شكرا لحضرتكم شاهدين الكرام أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمة دار السامي الكبير فضلت الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي وفي النهاية نقول إذا رمت أن تحيا سعيدا من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة مرئ فكلك عورات وللناس أنسنوا وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس عيون وعاشر معروفا وسامح من اعتدى وسارق ولكن بالتي هي أحسن حتى يضمن لقاء جديد شكرا لحضوركم نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام أعى الله خير أم ما